فلما وأنه زلفة سيئة ودوه الذين كفروا قل ارائتم ان اهلكني رب الله ومن معي او رحمنا او رحمن فمن يجير قُل اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ بَحْرٌ مَاؤُهُ مُرًّا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مِّن مَّعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم No. وإن لك لا venciai o não قُلَّ حَلَّافٍ مَجِينٍ هَمَّادٍ مَشَّاءٍ مش بِنَمِينٍ مَنْ أمداد أثيم عتل بعد ذلك ذنين أمداد